السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتوم التسليم أحمد الله تعالى حق حمده وأشكره حق شكره على أن يسر هذا اللقاء مع إخوتي وأخواتي سواء الحاضرين معنا في هذا المخيم المبارك في الدوحة في هذا الرمضان المبارك من عام 1428 أو الذين يشاهدون هذه المحاضرة بعد ذلك أسأل الله تعالى أن لا يحرمكم أنتم أولا وأنتن عظيم الأجر وجليل الثواب على حضوركم أنا في الحقيقة والإخوة والأخوات أعتبر أن نجاح المحاضرات ونجاح المخيمات ليس بجودة الإعداد ولا بكثرة مكبرات الصوت إنما هو تنجح بعد توفيق الله تعالى بحضور أمثالكم من الإخوة والأخوات الذين يشارك يشاركون إخوانهم في الدعوة والإصلاح ومحاولة المشاركة معهم في مثل هذه النشاطات فأسر الله اللي يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب أيها لحبه الكرام كل نبي من الأنبياء أرسله الله تعالى جعل له من الآيات والمعجزات ما يكون مناسبا للمشهور من أحوال قومه بمعنى موسى عليه السلام لما أرسله الله تعالى في عصر كثر فيه السحر وخوارق العادات جعل الله تعالى له من الآيات ما هو في ظاهره يشابه ما يفعله قومه فكان يلقي العصا فإذا هي حية تسعى يخرج يده فإذا هي بضاء للناظرين فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر عيسى عليه السلام لما بعث في عصر كثر فيه الطب وأنواع العلاج جعل الله تعالى له من الآيات ما هو في ظاهره مشابه لما يفعله قومه فكان يبرئ الأكمه والأبرصة بل ويحيي الموتى بإذن الله حتى احتار كل طبيب ولبيب وذلك أنهم تحيروا قالوا هذا ليس طبا مما نعرفه هذا أكيد أنه أمر خارج عن إرادة البشر وعن قدرة البشر بل هو من رب البشر وبالتالي آمن به من آمن أما محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فلأنه لم يبعث إلى قوم معينين خاصة إنما بعث إلى الناس عامة ومنهم من قد لا يقتنع إلا بخوارق العادات فأتاه الله تعالى معجزات تتعلق بخوارق العادات منهم من لا يقتنع إلا بأمور طبية أتاه الله معجزات طبية منهم من لا يقتنع إلا بأشياء لغوية فأتاه الله تعالى اللغة وآتاه القرآن إلى غير ذلك فلو جئت مثلا إلى ما يتعلق بخوارق العادات منهم صلى الله عليه وآله وسلم تجد أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب الجمعة يوما بأصحابه فدخل رجل وجعل يصيح عند باب المسجد والناس منصتون يستمعون بدل أن يجلس ويستمع مع الناس جعل يصيح يا رسول الله يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يكمل خطبته لكن الرجل ما ي فرصة يا رسول الله يا رسول الله اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع خطبته وأن يلتفت إلى الرجل قال ما لك ما لك قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال ما في مطر ما في زرع ادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه إلى السماء قال اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال أنا سبن مالك ورفعت بصري أنظر إلى السماء فوالله إن السماء لمثل الزجاجة الشمس محرقة ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة ليس في السحاب مجتمع ولا قزع متفرق قال فما هو إلا أن دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماءا قال فما رأينا الشمس سبتا كاملا أسبوع كامل ما رأينا الشمس قال فلما كانت الجمعة التي بعدها دخل ذلك الرجل أو غيره والمطر شغال أسبوعا كاملا جعل يقول يا رسول الله يا رسول الله قطع خطبته قال مالك قال هلكت الأموال في السابق هلكت جوعا وعطشا واليوم هلكت غرقا وانقطعت السبل في السابق انقطعت السبل ما نستطيع أن ننتقل من قرية إلى قرية وذلك أن الآبار التي في الطريق ما فيها ماء فما نستطيع أن ننتقل اليوم انقطعت السبل من كثرة مسال من الأودية ادعوا الله يمسكها عنا قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال وجعل صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب فوالله ما يشير إلى ناحية إلا تقشعت معجزة يشير إلى السحاب فينقشع بإذن الله يشير عليه الصلاة والسلام إلى القمر بعدما طلبوا آية ويدعو الله فيشق القمر نصفين وينزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ولا يزالون على تكذيبهم في يوم الحديبية أحضر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركوة فيها ماء ليتوضأ بها وكان الناس أكثر من ألف أربعمائة فلما وضعت بين يديه جهش الناس إليه أقبلوا واجتمعوا قال ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس معنا في العسكر ألف أربعمائة ليس معنا ما نتوضع منه ولا ما نشرب منه إلا هذا الماء الذي بين يديك فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ووضع يده في داخله قال جاب الراوي الحديث والحديث في الصحيحين قال فوالله لقد رأيت الماء ينبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معجزة ظاهرة تدل على نبوته إلى غير ذلك من المعجزات الطبية مثلا في صحيح البخاري أن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كسرت ساقه لما ذهب في غزوة فرجع فإذا ساقه مكسورة أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساقه ومسحها فقام ليس به بأس إضافة إلى أعظم معجزة أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ثم قال الله لم يكفيهم أولم يكفيهم يريدون آية معجزة تدل على صدقك أولم يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم ما كفهم أننا نزلنا عليك القرآن يتلى عليهم هذه أعظم شيء يدل على أنك صادق طبعا القرآن لما نزل كذبت به قريش وقالوا إنما يعلمه بشر أصل القرآن محمد الذي ألفه فتحداهم الله تعالى أن بمثله وقال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه يعني أم يقولون افتراه اخترعه من عنده فأمرهم الله تعالى لما قالوا إنك افتريته أمرهم بأن يأتوا قل فأتوا بكتاب من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وقال سبحانه قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يمكن أبدا مستحيل أن يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن وفعلا لم يستطيعوا فلما لم يستطيعوا خفف الله تعالى التحدي قال لهم القرآن 114 سورة نحن نطرح عنكم 104 سور نريد منكم 10 سور بس ما نتحداكم بالمئة وأربعة لا نتحداكم بالعشر سور ثم لا نشتريط عليكم اختاروا أي عشر سور وأتوا بمثلها لا نشتريط عليكم أن تأتوا بسورة كسورة البقرة وآل عمران لا إيتوا بمثل إن أعطي لك الكوثر قل الله واحد السور القصر فلم يستطيعوا حاولوا لكن ما استطاعوا فتحداهم أعظم تحدي وهو قائم إلى قيام الساعة وقال سبحانه وتعالى فأتوا بسورة من مثله 114 سورة نطرح عنكم 113 سورة ونطالبكم بسورة واحدة بس مثل إن أعطيناك الكوثر أتحداك وهذا التحدي أيها الأحبة لا يزال إلى يومنا هذا لا يزال القرآن يتحدى إلى قيام الساعة أن يأتي أحد ولو بأقصر سورة من مثل القرآن الكريم وأصبح الذين حاولوا أن يأتوا بمثل القرآن أصبح كلامهم الذي أتوا به نكة نلطف بها مجالسنا كما ذكر أن مسيلمة مسيلمة طبعا من أشهر من عرف أنه بدأ يخترع مثل القرآن وقف مسيلمة مرة مع عمر بن العاص وذلك قبل أن يسلم عمر بن العاص فقال مسيلمة لعمر بن العاص قال يا عمر قال نعم قال ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز ويعتبر نفسه نبي في اليمامة في نجد وما حولها ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي في الحجاز هو ما ينكر نبوة النبي بس يقول هو نبي وأنا نبي ف. لذلك مرة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة قال يا محمد إن الله ابتعثني كما ابتعثك فإذا بل إذا وصلك كتابي هذا فقسم الأرض بيني وبينك نصفين فلما وصل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقلبوا كتابه فقلبوه وقال أكتبوا من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين مسيلمة هذا وقف مرة مع عمر بن عاص قال يا عمر ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز قال قد أنزل عليه سورة قال ما هي السورة قال قد أنزل عليه إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فقال مسيلمة أما علمت أنه قد أنزل علي مثلها قال لا قال نعم قال ماذا أنزل عليك قال قد أنزل علي آيات قال ما هي طبعا عمر بن العاص رجل داهي من دهات العرب يعني ليس سفيها تلعب عليه بكلمتين تحتال عليه قالها ماذا أنزل عليك قال قد أنزل علي إن أعطيناك التفاح فصلي لربك ورتاح عنك الصياح عمر بن العاص لما سمع هالكلام اغتاظ يعني إلى هالدرجة أنا عقلي صغير تتوقع أني أصدق فأخذ ينظر إلى مسيلمة ومسيلمة متوقع أنه يقول لا صدقت يا مسيلمة فقال عمر يا مسيلمة قال نعم قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب ما قال لا أنت كذاب لا ما يحتاج أقول لك أنك كذاب أنت تعلم أني لم أصدقك اصلا قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب يعني كيف تلعب علينا لذلك شوف نزل القرآن على العرب وهم أعظم الناس فصاحة وشعرا وحكمة وبلاغة وكانوا في أسواقهم يتناشدون الأشعار أكثر مما يتبايعون البضائع ومع ذلك نزل القرآن يتحدى بأقصر سورة الذي يدلك على بلاغة العرب وعلى قوة تدقيقهم في العبارات وفي الأشعار الآثار التي جاءت عنهم القصص في سوق عكاظ وفي غيره ذكروا أن حسان بن ثابت قام مرة وأنشد قصيدة طبعا حسان بن ثابت يعتبر في الجاهلية والإسلام الرؤوس الشعراء فقام وأنشد قصيده يمدح قومه. أول بيت قال لنا الجفنات البيض يلمعنا في الضحى وأسيافنا يقطرنا من نجدة دمع. لما أراد يكمل قالت له الخنساء وقف وقف قال نعم القصيدة لا يزال هذا أولها لنا الجفنات البيض قالت أعد علي البيت طيب دعيني أكمل قالت لها أعد البيت فقال لنا الجفنات الجفنات جمع جفنا وهي القدر الكبير أو الإناء قال لنا الجفنات البيض يلمعنا في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى قالت عندك ثمانية أخطاء في هذا البيت قال كيف؟ قالت أن تفتخر؟ قال نعم أنا أفتخر بقومي الآن واضح الفخر قالت عندك ثمانية أخطاء ضعفت افتخارك كلمات إذا غيرتها يكون الافتخار أقوى أنت ضعيف هذا الافتخار قال ما هو؟ قالت أولا إنك قلت لنا الجفانات وجفنات جمع قلة خمس جفنات ست جفنات تسع جفانات لماذا لم تقل لنا الجفان؟ لتكون عشر جفان هذا أولا اثنين أنك قلت لنا الجفنات البيض يلمعنا اللمعان ضوء يظهر ويزول يلمع لماذا لم تقل لنا الجفنات البيض يشرقنا في الضحى يشرقنا والشمس إذا أشرقت عما ضوءها كل شيء بعد الظلام أما اللمعان فيظهر ويغيب فلو قلت يشرقنا لكان أقوى في افتخارك ثم إنك قلت يلمعنا في الضحى أحد يفتخر بالضحى الضحى وقت نوم ووقت رعي للغنم ليس وقت مجيء الضيوف إنما الضيوف يسيرون في النهار فإذا جاء الليل بحثوا عن مكان يؤون إليه فكيف تفتخر بالضحى والضيوف ما يأتون في الضحى أنت تطبخ في الضحى لمن إنما قل يلمعنا في الغسق يعني مع أقبال المغرب ثم إنك قلت وأسيافنا وهذا جمع كله لماذا لم تقل وسيوفنا أسياف خمسة أسياف ستة أسياف تسعة أسياف أما إذا قلت إذا قلت سيوفنا فيكون عشرة سيوف هذا أكثر ثم إنك قلت وأسيافنا يقطرنا من نجدة دما القطر دم قليل يقطر لماذا لم تقل وأسيافنا يجرين من نجدة دما ثم إنك قلت يقطرنا من نجدة دما خطأ أنك تقول دم لأن الدم شيء واحد فقط مفرد لماذا لم تقل يجرين من نجدة دماء؟ تسكت حسان قال والله ما أكمل القصيدة إذا ثمانية أخطاء في في أول بيت إذا ماذا ستفعلين ببي ببي ببي بما يأتي من بعده القرآن نزل على هؤلاء القوم الذي يدقق الواحد منهم لو تقول لصلاح الخير طلع لك فيها ثلاثة أخطاء وأربعة لغوية فإذا كان هذا القرآن في أكثر من ثمانين ألف حرف وفي أكثر من ستة آلاف آيه في 114 سورة وتحدى الله تعالى يطلعون فيه لو خطأ واحد واجتمع الشعراء والبلغاء والفصحاء والحكماء وكل العقلاء ولم يستطع واحد منهم أي أن يخرج ولو خطأا واحدا على هذا القرآن كما قال سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليش تنزيل من حكيم حميد لأن الذي نزل القرآن هو رب العالمين فلا يستطيعون أبدا على أن يستخرجوا ولا أصغر خطأ على هذا القرآن العظيم لذلك أنزل الله تعالى هذا القرآن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتحدى الله تعالى به الكافرين وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجاهدهم به فقال سبحانه وتعالى فلا تطيع الكافرين طيب لن أطيعهم يا ربي لكن كيف أتصرف معهم؟ فقال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تناقش مع أحد من الكافرين أول شيء يبدأ به أن يقرأ عليه قرآن أن يقيم الحجة عليه اجتمعت قريش يوما قال بعضهم لبعض هذا الرجل فرق جماعتنا شتت شملنا فعل فعل جماعة لابد أن نجد حلا يعني إلى متى نصبر عليه فاجتمعوا قالوا طيب ماذا نفعل قال عتبه بالربيعة وكان من عقلهم قال يا جماعة أنا مستعد أن أذهب مع أن أصل معه إلى حل وسط بيننا وبينه قالوا طيب اذهب إليه دخل عتبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا مح... جلس قال يا محمد أنا يعني جئتك من عند قومك وهم قد وجدوا عليك في أنفسهم وأنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا وحقرت دين آبائنا نقول لك دين آبائنا صحيح وتقول خطأ فأنا سأعرض عليك أربعة أمور اختر واحدا منها قال صلى الله عليه وسلم قل أسمع قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا إذا أنت رأيت الناس يجمعون الأموال وأنت نشأت يتيما وليس هناك إرث مالي قد اكتسبته يعني فاستحدثت فكرة دين لأجل أن يكون عندك أموال نحن نريحك من بقية الطريق من هذه اللحظة نجمع لك الأموال حتى تكون أنت أكثرنا معنا موافق قال لا قال خذ الثانية إن كنت تريد ملكا إذا أنت عندك حبل الرئاسة والتصدر من الآن أنت ملك على مكة والله لا نبرم عقدا ولا نحل عهدا إلا بإذنك لكن فكنا من هذا الدين خلصنا منه قال لا قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد نساء انظر إلى قلة الأدب يعني وهو الآن يكلم رجلا تجاوز عمره الأربعين وربما جاوز الخمسين ما هو يكلم شاب عمره في الثامنة عشر أو قال إن كنت تريد نساء جمعنا لك عشر نساء اختر عشر نساء من قريش ونزوجك إياهن قال لا قال وإن كان الذي يأتيك جن إن كان جنون يأتيك فأخبرنا نحضر لك الأطباء فيعالجونك من جنونك انتهى الرجل من كلامه والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع بكل هدوء مجرد يقول لا لا لا فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم له أفرغت يا يا إيش لاحظ واحد يقول إن كنت تريد نساء إذا أنت مجنون إذا ماذا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو قال أفرغت, أفرغت يا زنديق هذه معبّرة عن, عن عن كلامه وعن عن حاله وصف صحيح لو قال أفرغت يا قليل الأدب ممكن لكن هذه العبارات غير موجودة في سجل النبي عليه الصلاة والسلام قال أفرغت يا أبل وليد قال نعم قال فاسمع مني اسمع الرد قال قل أسمع جلس بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ماذا؟ ماذا اختار لأجل أن يتكلم معه؟ ما في كلام من عندك؟ قرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونديرا فأعوض أكثرهم فهم لا يسمعون وجعل يترو عليه الآيات حتى اتكأ عتبة بيديه وجعلهما خلفه وهو جالس فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى فإن أعرضوا إذا ما يريدون الإيمان فإن أعرضوا فقل أقول ماذا أنذرتكم صائقة مثل صائقة آد وتمود فلما قرأها قفز النبي صلى الله عليه وسلم وضع قفز عتبة على النبي صلى الله عليه وسلم وضع عتبة يديه على فى النبي عليه الصلاة والسلام وقال كفى كفى ناشدتك الله والرحم ناشدتك الله والرحم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبعد عتبة يديه عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القراءة حتى وصل إلى آية السجدة في سورة فصلت فسجد ثم رفع والتفت إلى عتبة وقال هذا ما عندي القرآن هذا ما عندي الله يقول وجاهدهم به جهاد كبيرة أنا أجاهدكم به هذا ما عندي سكت عتبة ومضى إلى قوم فلما رأوا وجهه قالوا والله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به عتبة جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به جاء وقف بين يديهم قال يا قوم والله لقد سمعت منه قولا والله ما هو بكلام السحرة ولا بكلام الكهنة ولا بكلام المشعوذين ولا بكلام المجانين والله إن عليه لطلاوة وان اسفله لمغدق وان اعلاه لمثمر وانه لا يعلو وما يعلى عليه والله لا يكنن لقوله الذي سمعت منه شأن يقول قول هذا الذي سمعت منه والله سيكون له شان ما هو الشأن ما أدري لكن هذا القول هذا قول ليس من كلام هذا القول ليس ليس كما نسمع دائما بعضنا البعض وفعلا يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأن شأن ويرفع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بيادر القرآن ويرفع الله تعالى كتابه بل يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتكلم عن القرآن قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما لذلك أهل القرآن يقدمون في المحاريب ويرفعون على المناظر ويجلون كما قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن ليس لأن فلان أو فلان لا إنما لأجل محتوى عليه صدره من القرآن ويقول عليه الصلاة والسلام لو جمع القرآن في إهاب يعني في جلد في, في, في جسد ما عدبه الله بالنار إذا جمع القرآن في إهاب ما عدبه الله بالنار إلى يومنا هذا لا يزال هذا القرآن حجة حتى على من لا يفهم اللغة العربية كنت قبل يمكن ثلاثة أشهر تقريباً أو أربعة في نيوزلندا فخرجت من المدرسة الإنجليزية كنت ذهبت لأدرس لغة فخرجت من المدرسة وكان هناك مجموعة من الطلاب العرب يجتمعون الذين يدرسون في المدارس هناك يجتمعون عادة في مربع يعني مركز هكذا حوله مطاعم وهذا المركز هو سنتر المدينة أصلاً وفي كنيسة يقال هي في مدينة كرايس تشير في, في جنوب نيزلندا يقال إن عمرها فوق المئة سنة وفعلا واضح على بنائها أنها على طراز قديم الشاهد آدت النجت مع تحدثنا مع الشباب ثم كل واحد يذهب إلى سكنة جئت تحدثت معهم قليلا ثم التفت فإذا بشاب واقف عند الكنيسة معه كتاب يقرأ منه بصوت عالي يصرخ به صراخا ووراءه قسيسة وقسيس فلما رأيته قلت يا شباب هذا ماذا يفعل؟ قالوا يا شيخ هذا كل يوم أو كل يومين يأتي ويقرأ بصوت عالي من الإنجيل قلت لماذا؟ قالوا يدعو الناس إلى النصرانية يريد أن يقتربوا منه فيبدأ يدعوهم إلى النصرانية قلت طيب هل تناقش معه أحد منكم من قبل؟ قالوا لا طيب أنا سأذهب وأتناقش معه قالوا يا شيخ لا تحدث مشكلة قلت لماذا مشكلة؟ هو الآن يدعو الناس إلى النصرانية قالوا نعم قل سأذهب وأقول ادعني أنا لن أذهب وأضربها أقول ادعني إلى النصرانية بكل اسلوب لطيف إيش المانع قالوا والله كما تريد فأقبلت إليه وأنا مبتسم حتى أيضا لو التفت إليه لا ينفر مني أقبلت وأنا أمشي وأنا مبتسم إليه فأطمأنت نفسه نظر النظرتين لهذا القادم إليه ثم لما وقفت بين يديه حييته بدحيتهم جود مورنينج جود إيفنين فأغلق كتابه وابتسمت وسلمت عليه واريو كيف حالك ثم قلت له ما هذا الكتاب الذي تقرأ منه؟ قال أنا أقرأ من الإنجيل قلت هل يمكن أن أراه لو سمحت؟ قال نعم أكيد فضل فرح فأعطاني الإنجيل وتصفحته قليلا بالإنجليزي ثم أعدته إليه فقلت له لماذا تقرأ من الإنجيل بصوت عالي في هذا المكان؟ طبعا هو الآن لا يدري ما ما أنا يعني أنا عربي أنا أعجمي ما يدري لخيا سوداء وشعر أسود ربما أكون عربي باكستاني ما يدري ما يدري عربي أو أعجمي ما يدري ولا يدري أنا مسلم ولا غير مسلم ما عنده أي معلومات عني كنت أكلمه أيضا بلغته فقلت له أنت لماذا تقرأ بصوت عالي قال أنا أدعو الناس للنصرانية قل طيب ادعني قال قال ادعوك قلت نعم ادعني مدام انت تدعو الناس النصرانية ادعني للنصرانية قال اولا ان تحب عيسى عليه السلام طبعا عليه السلام من عندي هو ما قال قال ان تحب عيسى قلت انا احب عيسى هذه ما يحتاج ان تنبهني عليها أنا احب عيسى اكثر ما احب نفسي قال ممتاز ننتقل النقطة التي بعدها قلت انتقل قال النقطة الثانية ان تعتقد ان عيسى ابن الله فقلت تعني أن الله يحب أن يكون عنده أولاد قال نعم فاقتربت القسيسة والقسيس وجعلوا فرحوا يعني قال يمكن هذا صيد ثمين الآن قلت يعني الله يحب أن يكون عنده أولاد لأجل ذلك عنده ولد اسمه عيسى قال يس قلت طيب ما دام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد فلماذا الله ما عنده إلا ولد واحد ما دام يحب يكون عنده أولاد يكون عنده عشرة أولاد عشرين ولد لماذا فقط ولد واحد ما دام يحب الأولاد؟ قال ها قلت أنت الآن لو أنك تحب الأولاد وتزوجت امرأة ولم ترزق منها إلا بولد واحد ماذا تفعل؟ قال أدبر نفسي أعالج أو أتزوج قلت ممتاز بمعنى أنك إذا تحب الأولاد لن تكتفي بولد على الأقل ولد وبنت قال يس قل طيب لماذا الله ما دام يحب يكون عنده أولاد لماذا ما صار عنده ولد وبنت؟ قال I don't know لا أعلم ثم التفت إلى العجوز سألها فقالت I don't know فالتفتت إلى الشايب الذي معهم القسيس وسألته هو أصلا سامع السؤال فقال وأنا بعد I don't know ما أدري فالتفتوا علي قلت أنا لا no. <تصفيق> <تصفيق> إذا أنتم ما تعلمون أنا أعلم والله الشاهد تكلمت معهم كلام طويلين ثم قلت لهم هل سبق أن قابلتم عربا؟ قالوا لا قلت هل سبق أن سمعتم كلاما عربيا عبر قناة فضائية أو عبر انترنت أو عبر سيدي أو عبر شريط أو عبر أي وسيلة من الوسائل هل سبق في حياتكم؟ أن سمعتم أي كلام عربي قالوا نفر أبدا لم نسمع كلام عربيا مطلقا قلت ممتاز أنا سأعديكم جملتين بالعربي أريدكم أن تكتشفوا الفرق بينهما قالوا طيب قلت أنصتوا قالوا طيب فقلت الجملة الأولى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذنادا ربه ندا أنخفيا قال رب إني وهن العظم مني وشتعل رؤس شيبا ولم أكن بدعاءك رب شقيا وإني خفت المعال يمن وراءي وكانت امرأتي عاقرة تهبلي من لدك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رض قلت هذه الجملة الأولى قالوا طيب قلت خذوا الجملة الثانية قالوا أعطنا إياها فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأتبيس ورجع إلى بيته ثم ضيع المفتاح فدخل إلى بيت جيرانهم ثم دخل إلى بيته وارتاح استغفر الله صرت مثل مسيلم أنا قاعد أألف لهم قرآن طبعا إن شاء الله أنا من باب اختبارهم ولا لا أقصد يعني مشابهة القرآن فلما قرأت الكلام الثاني التفتت إليهم ثم قلت هل اكتشفتم فرقا بين الكلامين قالت العجوز ييس ييس قلت ما هو الفرق قالت لا أعلم قلت هل فهمتي شيئا؟ قالت لا قلت مدام لم تفهمي شيئا إذن كيف اكتشفت أن هناك فرقا قالت اكتشفته بقلبي وجعلت تضرب صدرها قالت بقلبي قلت كيف قالت لما قرأت الكلام الأول جعل قلبي ينتفض معك والكلام الثاني عادي قلت تتوقعين الكلام الأول ما هو والكلام الثاني ما هو قالت الكلام الأول كلام الله والله العظيم والله كأني أراها الآن أمام عيني قالت الكلام الأول كلام الكلام النبي جاء به من الله وأشارت إلى السماء قلت والكلام الثاني قالت ما أدري يمكن كلام من عندك يمكن أغنية يمكن ما, ما أدري لكن الكلام الأول كلام الله وأشارت مرة أخرى إلى السماء تذكرت قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وتذكرت قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل صخرة صماء لرأيته خاشعا متصدعا ليش من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون شفت تأثير هذا القرآن على قوم لا يفهمون العربية ووالله يا جماعة لم أقل لهم إنني مسلم ولم أقل لهم إني عربي ولم أقل لهم إني سأقرأ قرآن إنما هكذا مباشرة من عندي فإذا به يتأثر هذا التأثر والعجيب يا جماعة أن الوجه تغير وجعل ينظرون إلي متغير وجوههم خاصة العجوز سبحان الله تذكرت قول الراوي عن عتبة لقد جاءنا بغير الوجه الذي ذهب به فعلا شف عظمة القرآن عليها قلت مدام أنكم تأثرتم بهذا القرآن وهذا القرآن لا يخالف ما جاء به عيسى من التوحيد ونبذ الشرك والدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك مدام أنكم تعرفون أن هذا القرآن حق وأنه وعد الله صدق ما الذي يمنعكم من اتباعه فبدأ بعضهم ينظر إلى بعض قالوا thank you very much. يعني خلاص شكرا لا تكمل النقاش ثم تولوا عني العجيب العجيب سبحان الله أنه بعده بأربعة أيام أو أقل بثلاثة أيام في يوم الأربعة اتصل أحد الشباب آخر يدرس أيضا كان طالب من الطلاب الخليجيين المقيمين الذين يدرسون هناك يدرس إنجليزي قال يا شيخ أنا سمعت أنك موجود وهنا شخص فرنسي أشغلني يناقش عن الإسلام ويذم الإسلام وأحيانا يمدح الإسلام ممكن تقابله قل طيب أحضره لي فأحضره إلي كان عندنا يعني بريك في الدراسة ساعة قبل الظهر فأحضره إلي وجلست أنا وهو وصاحبي هذا فقلت لذاك الشخص قلت طيب أنت ما هو دينك وجعلت أتناقش ثم قلت طيب ممكن تسمع قرآن ممكن تسمع قال طيب فقرأت عليه القرآن سبحان الله فظهر عليه التغير صحيح أنه ليس مثل التغير الأول الذي عند القساوسة لكن اتضح عليه السكون غصبا عنه ليس باختياره غصب يطلع عليه مثل هذا الشعور يا جماعة ترى القرآن بعظمته يلزمك أن يلزمهم أن يتأثروا حتى لو لم يقصدوا ذلك ألا تلاحظون أن النجاشي لما كان نصرانيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما كثر أذاهم في مكة قال إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد اذهبوا إليه ذهبوا وقاموا في الحبشة فأرسلت قريش عبد الله بن أمية وعمر بن العاص قالوا اذهبوا وردوا هؤلاء أقبلوا وقالوا يا أيها الملك لقد دف دافة من قومنا في ناس من قومنا اخترعوا دينا جديدا ليس ديننا وليس دينك لا هم الذين بقوا على ديننا قريش ولم يدخلوا في دينك وجاءوا الآن وسكنوا عندك في بلدك ردهم إلينا فناداهم النجاشي أول ما وقف جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي قال يا أيها الملك اسمع مني قال نعم فما جاب كلام من عنده قال واذكر في الكتاب مريم إذ تبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وجعل يقرأ يقول وجعلت أنظر إلى النجاشي وهو نصراني قال فإذا عيناه تذرفان ما يدري أن تقرأ إيش وإذا العينان يتدريفان فلما انتهى جعل يمسح عينيه ويقول والله إن الذي قرأته وإن الذي جاء به عيسى لا يخرجان من مشكات واحدة من نور واحد من رب واحد الذي تكلم بهذا القرآن هو الذي تكلم بالإنجيل شوف سبحان الله لما يصدق ثم أسلم النجاشي بعد ذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة إلى هرقل الرومي وكتب له فيها كتابا هرقل قال الذين عند قال دبروا لي أي أحد أريد أن أسأله عن هذا النبي الذي أرسل الكتاب إلي فوجدوا أبا سفيان ومعه أحد عشر من من كفار قريش وجدوهم تجارا في دمشق فأحضروهم إلى إلى هرقل ووقفوا بين يديه سألههم مسائل ما هذا النبي هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته هل قال هذا القول أحد قبله هل كان من أبائه ملك هل أتباعه يزيدون أم ينقصون سأل أكثر من عشرة سينة وأبو سفيان يجيب ثم قال النجاشي ثم قال هرقل أحذروا الصحيفة قرأوها علي وأبو سفيان واقف وأبو سفيان كاثر ما أسلم إلى الآن فبدأوا يقرؤونها عليه. من محمد عبد الله ورسوله إلى رق العظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله وأجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب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 لما قرأ عليه القرآن يقول والله النجبينه لا يرشح عرقا شوف عظمت هذا, هذا الكتاب هذا الشخص قرات عليه القرآن ثم قلت له سأسألك سؤالين بس قال نعم قلت السؤال الأول ألا تلاحظ السؤال الأول ألا تلاحظ أن أو, أو خذ السؤال بسلوب آخر قلت له الصلاة عندكم كم مرة في الـ الـ الـ الأسبوع قال الصلاة عندنا مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد. قلت كم عدد الحضور؟ قال قليل يحضرون في الكنيسة. قلت عندنا كم مرة؟ قال عندكم خمس مرات في اليوم. قلت كم عدد الحضور في المسجد؟ قال كثير. قلت لماذا؟ لماذا أنتم مرة واحدة في والحضور قليل؟ ونحن خمس مرات في اليوم والحضور كثير. لماذا؟ قال ما أدري. قلت ترى عندنا في مساجدنا ما يوزعون عصير مثل ما يفعلون عندكم في الكنيسة فضحك قال والله فعلا سؤال عجيب لماذا أنتم خمس مرات والمسجد يمتلئ ونحن مرة واحدة في الأسبوع والعدد قليل ما أدري قلت خذ السؤال الثاني قال نعم قلت هل سبق أن سمعت في حياتك أن داعية من دعاة الإسلام أو عالما من علمائهم انقلب نصرانيا قال لا قلت فهل سبق أن سمعت في حياتك أن قسيسا من قساوسة النصارى أو داعية من دعاتهم انقلب مسلما قال نعم كثير قلت لماذا لماذا لماذا ما في ولا داعية مسلم انقلب نصراني والنصارى قساوستهم يدخلون في الإسلام وهذا معروف لهم مواقع في الانترنت ولهم مقابلات وحلقات ومرامج الفضائيات قال ما أدري قلت ما يحتاج ما أدري لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه ولأن الحق أحق أن يتبع أن الحق عليه مغناطيس أنت مهما كذبت كما قال ابن مسعود ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه فلتات لسانه لابد سيتبين للناس أنك تكذب عليهم وكذلك الذي يأتي بشرك لا يتوافق مع الفطر ثم تكلمت معه كلمتين عن الإسلام وقلت لها أنا أعلم أنك الآن مقتنع بالإسلام لكن تحتاج إلى قرار شجاع لتتخذ القرار هذا الكلام كان يوم الأربعة اتصل فجر يوم الجمعة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في فلسان شوف بركة القرآن لما قرئت عليه في البداية قلت الوعد صلاة الجمعة صلي معنا الجمعة في المسجد وهذا في كرايست شير في في, في في نيوزلندا فأقبل في صلاة الجمعة وأسلم وأعلن إسلامه الله الحمد شوف عظمة القرآن لمن يسمعه بصدق ويقين وانظر كيف يؤثر فيه وأذكر أن ذهبت مرة أيضا إلى إلى أحدى دول أوروبا في رمضان انتهيت من المحاضرة بعد صلاة التراويح أقبل إلي واحد هذا البلد يكثر فيه العرب المسلمون المقيمون في البلد يعني جنسياتهم هي جنسيات البلد لكن أصولهم عربية أقبل إلي واحد قال يا شيخ يوجد أحد المسلمين عرف بحضورك ويريدك أن تتكلم مع ولده ولده عنده مشاكل فكرية. قلت طيب بعد ما انتهيت ذهبت إليه بعد صلاة بعدما انتهيت المحاضرة التراويح دخلت فإذا شيخ كبير عمره قد جاوز ربما ثمانين تقريبا. وقلت ما هي المشكلة؟ قال ولدي محمد عندي بعه مشكلة الشاهد أنه دعا ولده فجلس الولد. قلت يا محمد يعني ما هي المشكلة عندك؟ قال ما عندي مشكلة لكن أبي يعني يزعم أن عندي مشكلة قل طيب أنت تفهم عربي لأنه منذ أن كان صغيرا وهو مقيم في هالبلد فيمكن العربية عنده ضعيفة يعني قال بفهم عربي بس ما تحكي معي عربي فصحى احكي معي هيك وهيك يعني عطني شوية قل طيب إيش, إيش المشكلة عندك قال ليش الله خلقنا لماذا الله خلقنا؟ قلت خلقنا لعبادته. قال طيب نحن في حرية أليس المفروض قبل أن يخلقنا أن يستأذن منا؟ طبعا السؤال متناقض كيف يستأذن منك وأنت غير موجود؟ لازم حتى يستأذن منك أن يخلقك حتى يسألك فإذا خلقك ثم سألك بتقول له ليش خلقتني؟ عشان أسألك السؤال متناقض. قلت سؤالك متناقض كيف يستأذن منك كيف ايش الكلام هذا قال لي ما بدي انخلق وما بدي بدي يخربط انا تخصصي في في الجامعه عقيده واديان يعني درسناها دراسة في في في طوال دراستي حتى انهيت الدكتوراه درسنا كيف تناقش الملحدين نقاط قل له كذا فاذا قال كذا قل كذا فاذا قال كذا طبقت معها الذي درسناه الذي يدرس لطلابه الكلية بدأت أقولها طيب لو قلنا كذا كيف تقول لو قلنا ما استطاع يقتنع بدأ يناقش إيه بس ما بدي أنت ما بدك انت؟ قلت في نفسي والله ما ينفع معه إلا القرآن هذا النقاش البشري هذا ما ينفع قلت تعال وأبتعدت شوي في الكنب قلت تعال اجلس جنبي قال شو بدك قلت شير لي شو بدي تعال اجلس جنبي فجلس بجانبي لما جلس بجانبي وضعت يدي على صدره وقرأت عليه القرآن قرأت عليه الآيات التي فيها تعظيم الله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 وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين والآيات التي في سورة الأعراض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والآيات التي في سورة الحج ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس بدأت أقرأ وبدأ الرجل ينتفض ثم انفجر باكيا الجبل اللي أمام اللي يقول ما بديه ليش خلقناه وما ومادري إيش انفجر وجعل ينتفض ويبكي وقربت عنده المناديل وأخذ من المناديل يمسح وأنفه وعينه يبكي عشر دقائق فأوقفت القراءة خفت بعد يقول لي ليش تقرأوا حرية ومدريش قلت لماذا بكيت قال ما أدري قلت في نفسي أنا أدري ليس باختيارك هذا عظمة القرآن ممكن أكمل قراءة قال ممكن فأكملت عليه قرأت عليه سورة الفاتحة وهو آية الكرسي وعدد من الصور القصار وجعل الشاب يبكي بكاء مرّا إلى قرابة تقريبا 25 دقيقة فلما انتهيت وهو يمسح عينيه من دموعه سألته قلت له بقي في رأسك شيء ال ال الأمور الاضطرابات التي قبل قليل خلق وما ننخلق ويستأذن وما ندري إيش بقي في رأسك شيء قال لا قلت عندك أسئلة قال لا عرفت أن هذه وساوس الشيطان قلت قم الآن وتوضأ وصل ركعتين قام وتوضأ وصلى ركعتين ثم من غد لم نفقده معنا في المركز الإسلامي شوف بعظمة هذا القرآن كما قال الله وجاهدهم به يعني بهذا القرآن جهادا كبيرا الصحابة أنفسهم كانوا يفعلون مثل ذلك مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يدعو أهلها إلى الإسلام أقبل مرة معاد سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير فرأوا مصعبة جالسا مع مجموعة من الصحابة يعلمهم الدين وإلى الآن المدينة لم يهاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي كثير من أهلها لا يزالون على غير الإسلام فقال سعد بن معاذ لأسيد قال هذا الرجل يعني فرق جماعتنا وجاء بدين جديد اذهب يا, يا أسيد تفاهم معه فقال أسيد طيب لماذا لا تذهب أنت فقال سعد بن معاذ إن معه بجانبه أسعد بن زرارة وأسعد بن زرارة ابن خالتي فصعب أن آتي إليه وأهينه ويعني وابن خالتي بجانبه صديقه صعب اذهب يا أسيد فذهب أسيد ووقف بين يدي مصعب بن عمير وقال يا هذا إن كان لك بنفسك حاجة إذا تريد أن تبقى حياً إن كان لك بنفسك حاجة فقم أو اسكت. إما أسكت عن دعوتك أو قم وخرج من بيننا مصعد بن عمير ذكي الآن الرجل أعطاه اختيارين إما أن تسكت وإما أن تقوم فمصعب لم يختار واحد من هذين الاختيارين أعطاه اختيارا ثالثا هذا ذكاء عند الحوار والنقاش لا تجعل نفسك محصورا في اختيارات الخصم اقترح عليك طيب في اقتراحات ثانية ممكن مثل لو الواحد بينه وبين زوجته مشكلة وقالت إما أن تفعل كذا أو أذهب إلى أهلي قال طيب أنا أعطيك اختيار ثالث لماذا لا أفعل كذا أو نحوه فقال مصعب أو أمر ثالث أعرضه عليك أنت الآن أعطيتني اختيارين أنا عندي ثالث أو أمر ثالث أعرضه عليك قالها ما عندك قال تسمع ما عندي تسمع الذي عندي فإن أعجبك تجلس معنا وإن لم يعجبك قمت قال لقد أنصفت وجلس فقرأ عليه القرآن قرآن لماذا الله يا جماعة نزل القرآن سبحانه وتعالى لأجل أن يقرأ وأن يتعبد به وأن تقام به الحجة على الكافرين ليس لأجل فقط أن الإنسان يتلوه فقط تلاوة مجرد في رمضان ثم ربما نسيه أو ربما سمعه أحيانا في سيارته ما لم يكن الإنسان يزيد به إيمانه ويؤثر به على الآخرين ويحفظه كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات أين في صدور الذين أوتوا العلم إذا جمعت القرآن في صدرك أثنى الله تعالى عليك بأنك من الذين أوتوا العلم إلى يومنا هذا لا يزال كثير من الناس يسلم والله لا بحركات دعات ولا بقوة إسلام إنما بقوة هذا القرآن وإلا بلا شك أن المسلمين اليوم يمرون بمرحلة ضعف كنت قبل, قبل تقريبا شهر ونصف في اليمن فقابلت الشيخ عبد المجيد الزنداني الدكتور. الدكتور عبد المجيد الزنداني من أقدم من عرف بالاكتشافات في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو من أقدم من عرف قرابة 30 سنة وهو يشتغل بهذا الباب ثم بعد ذلك بدأ يظهر يعني بعض المهتمين بهذا الموضوع لكن من أقدمهم الدكتور الزنداني الدكتور زغلول النجار مجموعة يمكن ما يتعدون 4 أو 5 تقريبا فقلت له يا دكتور هل تذكر أن أحدا دخل في الإسلام بناءً على إعجاز علمي في القرآن؟ قال نعم كثير، قلت أعطني واحد أو قال طيب قال كنا مرة في مؤتمر في جدة في جامعة الملك عبد العزيز يقول كان هذا المؤتمر مؤتمر علمي أحياء وفيزياء وكيمياء. يقول فكان هناك دكتور أو أظن قال استاذ دكتور بروفيسور أمريكي حضر معنا يقول هذا الكلام قديم يمكن من 20 سنة حضر معنا وهذا الدكتور كان معه عدد من الاكتشافات يعرضها في هذا المؤتمر من ضمنها أنه اكتشف عبر سلسلة من التحاليل والتجارب والمختبرات أن الأعصاب التي توصل الألم إلى الدماغ موجودة في الجلد فقط بحيث أنك لو مزقت الجلد وفتحته وعبثت بما تحته لا تحس لا تحس إلا فقط بحركة الجلد ومن ذلك أنك لما تأخذ الإبرة عادة تشعر بها عند الوخز ثم إذا تعدت منطقة الجلد خلاص ما تشعر لو الطبيب جوا ما تشعر يقول فبدأ يرينا بالبروجيكتار ويشرح لنا قال فرفعت يدي قلت يا بروفيسور قال نعم قلت هذا الاكتشاف نحن نعرفه من أكثر من 1400 سنة قال كيف هذا جديد وهذا نحن عرضناه في مؤتمر كندا وفي مؤتمر سويسرا قلت لا, لا هذا الاكتشاف عندنا من 1400 سنة قال كيف قال فقرأته عليه الآية قول الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار نعوذ بلا من النار يعني نشويهم على النار سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم ماذا نفعل بدلناهم جلودا غيرها ليش ليذوق العذاب يعني لو نضج الجلد واحترق خلاص ما يذوق العذاب لأن الأعصاب التي تنقل العذاب احترقت تلفت فالله تعالى يعطيهم أعصاب ثانية حتى تنقل قال ليش الكلام هذا قلت هذه ترجمة القرآن الكريم تفضل ليس الآية فقط المصحف كل خذ يقول فبدأ يتناقش وجلسنا واستدعى بعض الدكاتر الآخرين وشرحوا له معنى الآية فإذا معنى الآية فعلا مثل ما هو ذكر في الترجمة فقال أعطني فرصة أفكر يقول فعاد إلينا بعد سنة وقد دخل في الإسلام ودخل على يده في الإسلام أكثر من خمسمائة شخص كله بهذا القرآن وجاهدون به جياد كبيرا ثم قال الدكتور زنداني ذكر نكتة تتعلق بالاعجاز العلمي يقول كنا مرة في مؤتمر فيقول في كنت أتكلم فقلت لهم يا جماعة والقرآن في كل شيء كل شيء تجده في القرآن أمور اجتماعية أمور أمنية أمور علمية أمور جيولوجية كل شيء في القرآن قال فقام شخص حاقد وقف قال لحظة قلت نعم قال أنت تزعم كل شيء في القرآن قلت نعم يقول فكشف كان عليه قبعة فكشف قبعته وقال صلعتي هذه في القرآن فقلت نعم صلعتك في القرآن مذكورة قال إيش الآية فقلت قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكده <تصفيق> يقول فسكت الرجل قال والله يصعي على راسي خبيث فما خرج منه إلا نكد ما طلع من الشعر طبعا لا يعني ان الأصلع يتصل بهذه الصفة لا لكن هو جاء بالآية يعني على سبيل الإلزام له والإسكات فالمقصود أن هذا الإعجاز في كتاب الله جل في علا لا يزال إلى يومنا هذا تقاوب الحجه الحجة ولا يزال كثير من الناس يدخلون في الإسلام بناء على أن الله تعالى أقام عليهم الحجة به أي الأحبة الكرام أي الإخوة والأخوات هذا القرآن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحقوقه وذكر لنا آدابه وقال عليه الصلاة والسلام مخبرا بعظم أجر تلاوته من قرأ, آيه من قرأ حرفا من كتاب الله كان لو به حسنة والحسنة بعشر يمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وأخبر صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا القرآن ينفع ويشفع ويرفع فقال عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وقال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة لاحظ يشفع ويرفع وأخبر قال يقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه ويقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه والقرآن ينفع كما قال عليه الصلاة والسلام تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما فلا ينبغي الإنسان أن يضيع ما دام أن الله تعالى ذكر فيه مثل ذلك وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدداً من الآداب والأحكام التي ينبغي للإنسان أن ينتزم بها عندما يقرأ القرآن سأذكر في ختام هذه المحاضرة خمسة من هذه الأحكام أو هذه الفوائد العلمية المتعلقة بالقرآن نختم بها الفائدة الأولى أن ترتيب الآيات في السور توقيفي بمعنى من الله سبحانه وتعالى ليس من اجتهاد صحابه ولا من اجتهاد جبريل ولا من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام ترتيب الآيات هو من الله سبحانه وتعالى لأن الله تكلم بالقرآن أما ترتيب السور فبعضه من الله ينزل جبريل بسورة معينة ويقول يا محمد ضعها بعد سورة كذا وكذا وبعضه من النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول للصحابة ضعوا هذه السورة بعد سورة كذا وبعضه بعض الترتيب من الصحابة الكرام لما جمعوا المصحف جمع في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر ثم في عهد عثمان إذا بعضه من جبريل يقول سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة عما يتسألوا ضعها في كذا وكذا في الموضع الفناني وبعضها ينزل بها جبريل ما يحدد لها مكان فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدد مكانها وبعضها النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد مكانها فحددها الصحابة الكرام لكن وقع الإجماع على ذلك أجمعت الأمة كلها على هذا الترتيب على ترتيب هذه السور ولا يجوز لإنسان يأتي ويخرج طبعة للقرآن يخالف بها هذا الترتيب أما بالنسبة إلى أسماء السور فبعضها أيضا من جبريل ينزل ويقول هذه سورة كذا وبعضها من النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها من الصحابة الكرام الأسماء لذلك تجد بعض الصور لها إسمان مثلاً سورة التوبة سورة التوبة هو سورة الفاضحة تسمى إلى غير ذلك من بعض الصور التي لها إسمان الفائدة الثانية أنه لا يجوز أن يستهان بالقرآن بأن يوضع مثلاً في خدمة السنترال مثلاً في بعض الناس تتصل عليه فإذا هو قد وضع شريطاً قرآن والقرآن أعظم من أن يجعل عندما لا ينست إليه وربما كان يمسك السماعة بيده تجارة ويستمع إلى القرآن ينتظر أن يرد صاحبه أحيانا لا ينبغي أن يجعل في خدمة انتظار لا في السنترالات ولا بالهواتف المحمولة وذلك أنه قد أحيانا أيضا يقطع معنى الآية كان يقرأ القارئ مثلا فعلم أنه لا إله فيقطع الآية ويقول نعم مع أن تكملت الآية فعلم أنه لا إله إلا الله والسغفر لدمبك فلا ينبغي أن يستهان بالقرآن إلى هذه الدرجة لو وضع الإنسان دعاءا أو انشودة أو نحو ذلك الأمر في ذلك سهل الأمر الثالث الطهارة لقراءة القرآن أما الطهارة من الجنابة فأجمع العلماء على وجوبها فالإمة الأربعة ولم يخالف في ذلك أحد أن الجنب لا يجوز له أن يمس المصحف بل يغتسل وكذلك قراءة الجنب للقرآن غيبا منهي عنها كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة لا يحجزه عن قراءة القرآن وتلاوته إلا أن يكون جنوبا فالجنوب لا ينبغي له أن يمس المصحف ولا ينبغي له أن يقرأا غيبا أما الحائض فإنها يجوز لها أن تقرأ غيبا وإذا أرادت أن تقرأ من المصحف فتمسك المصحف بحائل ما بقفاز أو تقرأ من التفسير لأن التفسير لما تمسه لا تكون مست مصحة مست كتاب تفسير أما مس المصحف للمحدث حدث أصغر فلا إمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافع وأحمد كلهم أجمعوا على عدم جواز أن يمس المصحة من غير طهارة وسدلوا بحديث عمر بن حزم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر لكن لو اضطر الإنسان إلى هذا إنسان مثلا يسافر في أتوبيس ولا يستطيع أن يتوضأ ما في مكان متيسر واحتاج أن يقرأ القرآن مثلا بدل ما يجلس هكذا فيرخص له أن يقرأ بغير طهارة للحاجة إنسان في طائرة وشق عليه أن يذهب إلى دورة المياه أو ربما حدثه يعني كان متكررا فشق عليه أن يذهب ويرجع يذهب ويرجع فنقول أحسن من أن تدعى القرآن دون قراءه اقرأ حتى لو كنت على غير طهارة الطهارة الصغرى طهارة الصغرى من الحدث الأصغر لا يعني من الحدث الأكبر المسألة ال الرابعة أو أو الخامسة الأخيرة يجوز أن يعطى المصحف يجوز أن يعطى المصحف لغير المسلم إذا أمنت من إهانته له وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب القرآن كتب شيئا من القرآن له رقّل وأرسله كما في الآية التي قبل قليل فما دام جاز أن يعطى ولو بعض القرآن جاز أن يعطى القرآن كله فالتقديس والتطهير واحد سواء لبعض القرآن أو كل القرآن إذا أمنت أن لا يهينه وفي الغالب اليوم أن الذي يطلب ترجمة المصحف أو يطلب المصحف في الغالب أنه لا يقصد هانته حتى من الكفار وذلك لأنه لو أراد مصحفاً ليهينه لاشترى لا بثمن يسير اشترى مصحفا أو سحبه من الإنترنت في أوراقه وأهام إن أراد لكن إذا يعني أمنت أن يهينه فيجوز أن تعطيه إياه لعل الله تعالى يفتح على قلبه بهذا القرآن أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ونيجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل القرآن هاديا لنا وسائقا لنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا به عاملين وله متدبرين ولآياته من التالين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يقرأون القرآن فيقال لهم في يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها بارك الله فيكم أشكر لكم إنصاتكم وحرصكم وأسأل الله لا يحرم الجميع من الأجر والثواب كما أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة القائمين على هذه النشاطات يعني الإخوة مؤسسة عيد في زارة الأوقاف وهذا البلد أيضا المبارك أسأل الله لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب مؤسسة عيد زام الله خير لهم عدد من النشاطات الدعوية والوقفية والعلمية والتعليمية وغير ذلك سواء في الداخل أو في الخارج وهم يعني يذكرون فيشكرون على مثل هذا ولهم وقف يقومون على إنشائه أيضا فيعني حقهم في الحقيقة أن يوقف معهم زهم الله خير وأن يؤيدون في مثل هذا وأسأل الله تعالى أيضا أن لا يحرم من عظيم الأجر والثواب من دعمهم في إقامة هذا المنشط قولوا امين أسأل الله أن يجعل لكل من دعم في قامة هذا المنشط وفي غيره من المناشط الدعوية وخدمة الإسلام أسأل الله أن يجعل ما دفع من مال صلاحا له في نفسه وبركة له في رزقه وسلامة له من المرض وبرّا له في أولاده حقه علينا في الحقيقة ندعو له وجزاه الله خيرا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله